يَأْمُرُهُمُ اللَّهُ بِالرُّسُلِ فَيَقُولُ مَا بَاءَ جِئْتُمْ يَا إِنَّ اللَّهَ أَوْصَى فَيَقُولُ مَا بَاءَ جِئْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ